يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم يا أيها رسول لم تحرم ما أباح الله لك من الاستمتاع بجاريتك مرية تبتغي بذلك إرضاء زوجاتك لما غرن منها والله غفور لك رحيم بك قد فرض الله لَكُمْ تحلة أيمانكم والله مولاكم وَهُوَ العليم الحَكِيمُ قد سرع الله لكم تحليل أيمانكم بالكفارة إن وجدتم خيرا منها أو حنثتم فيها والله ناصركم وهو العليم بأحوالكم وما يصلح لكم الحكيم في شرعه وقدره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 قال نبأني العليم الخبير واذكر حين خص النبي صلى الله عليه وسلم حفصة بخبر وكان منه أنه لن يقرب جاريته ماريا فلما أخبرت حفصة عائشة بالخبر وأعلم الله نبيه عن إفشاء سره عاتب حفصة فذكر لها بعضا مما ذكرت وسكت عن بعض فسألته من أخبرك هذا؟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 وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير حق عليكما أن تتوبا لأن قلوبكما قد مالت إلى محبة ما كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجتناب جريته وتحريمها على نفسه وإن تصر على العود على تأليبكم عليه فإن الله هو وليه ونصره وكذا جبريل وخيار المؤمنين اوليائه ونصرائه والملائكه بعد نصرة الله له اعوان له ونصره على من يؤذيه عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا من كن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا عسى ربه سبحانه انطلق كن نبيه ان يبدله ازواجا خيرا من كن لامره مؤمنات به وبرسوله مطيعات لله تائبات من ذنوبهن عابدات لربهن صائمات سيبات وابكار لم يدخل بهن غيره لكنه لم يطلقهن يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة نارا وقودها الناس والحجارة عليها مَلَائِكَةٌ غلاظ شداد لا يعصون الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم اجعلوا لأنفسكم ولأهليكم وقاية من نار عظيمة توقد بالناس وبالحجارة على هذه النار ملائكه غلاظ على من يدخلها شداد لا يعصون أمر الله إذا أمرهم ويفعلون ما يأمرهم به دون تراخ ولا توان يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون ويقال للكافرين يوم القيامة يا أيها الذين كفروا بالله لا تعتذروا اليوم مما كنتم عليه من الكفر والمعاصي فلن تقبل أعذاركم إنما تجزون في هذا اليوم ما كنتم تعملونه في الدنيا من الكفر بالله وتكذيب رسله يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم عسى ربكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخز الله, الله النبي والذين آمنوا معه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 عسى ربكم أن يمحو عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحت قصورها الأنهار يوم القيامة يوم لا يذل الله النبي ولا يذل الذين آمنوا معه بإدخالهم النار نورهم يسعى بين أيديهم وبايمانهم على الصراط يقولون يا ربنا أكمل لنا نورنا حتى ندخل الجنة فلا نكون مثل المنافقين الذين ينطفئ نورهم على الصراط واغفر لنا ذنوبنا إنك على كل شيء قدير فلا تعجز عن إكمال نورنا والتجاوز عن ذنوبنا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير يا أيها الرسول جاهد الكفار بالسيف والمنافقين باللسان وإقامة الحدود واشتد عليهم حتى يهبوك وماواهم الذي يأوون إليه يوم القيامة هو جهنم وساء المصير مصيرهم الذي يرجعون إليه ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين ضرب الله مثلا للذين كفروا بالله وبرسله أن علاقتهم بالمؤمنين لا تنفع بحال امراة نبيين من انبياء الله نوح ولوط عليهم السلام فقد كانت زوجتين لعبدين صالحين فخانتا زوجيهما بما كانت عليه من الصد عن سبيل الله ومناصرة اهل الكفر من قومهما فلم ينفعهما كونهما زوجتين لهذين العبدين الصالحين وقيل لهما مدخل النار من جملة الداخلين فيها من الكفار والفساق وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا مَرَأَةً فِرْعَوٌ إِذْ قَالَتْ رَبِّ نِلِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِنِي مِنْ فِرْعَوٌ وَنَجِنِي مِنْ فِرْعَوٌ وَعَمَلِهِ وَنَجِنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وضرب الله مثلا للذين آمنوا بالله وبرسله أن صلتهم بالكافرين لا تضرهم ولا تؤثر فيهم مدام مستقيمين على الحق بحال امرأة فرعون حين قالت يا رب ابني بيتا عندك في الجنة وسلمني من جبروت فرعون والسلطانه ومن أعماله السيئة وسلمني من القوم الظالمين لأنفسهم بمتابعتهم له في طغيانه وظلمه وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَبِرُسُلِهِ بحال مريم ابنة عمران التي حفظت فرجها من الزنا فأمر الله جبريل أن ينفخ فيه فحملت بقدرة الله بعيسى بن مريم من غير أب وصدقت بشرائع الله وبكتبه المنزلة على رسله وكانت من المطيعين لله بامتثال أوامره والكف عن نواهيه